أعوذ بالله من الشيطان غديم الرحمن الرحيم الله ما في السماوات وما في الارض لِيُهَيِّنَ الذين كَفَرُوا على أنفز الزجور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 きょうは Mo أزبتي لا أزبتي لا إنت